بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد اليوم بذن الله تعالى نتكلم عن حركة الأفكار قبل البعثة كيف كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت العقول كيف كان الناس يفكرون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مصنف رحمه الله وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. طيب هذا هذا الفهم إذا فهمت هذا الموضوع يفسل لك كثيرا من الأشياء تعرفها عن أقوال الأحبار من الرهبان أو من اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. الأحبار هذا شيوخ اليهود والرهبان شيوخ النصارى قبيل البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر اليهود يستفتحون على عرب المدينة يعني كلما حدث قتال نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في المدينة أصلا كان يسكن اليهود أصلاً، ثم جاء عليهم العرب. هذا قبل النبي زمن طويل. جاء العرب إلى المدينة، فحدث بينه وبين اليهود مشادات، مناقشات، وقتال. فما؟ وفاز العرب، وبقي العرب في المدينة بالقوة. قبل كان اليهود من قبلهم، وظل العرب فيها زمناً يحدث كثيرا بينه وبين اليهود قتال. فكلما فاز اليهود فرحوا بذلك وكلما فاز العرب خلفتهم اليهود بالكتاب الذي بين أيديهم قالت لهم هذا زمان نبي قد أطل هذا الزمان الذي نحن فيه هو زمان نبي قد اقترب سنتبعه نحن سنتبع هذا النبي ونقتلكم معه قتل عاد وإيرم سنتبعه وسنقاتلكم وسنقتلكم كما قتل قوم عاد من قبل وكما قتل قوم إغماء ذات العماد من قبل فكان العرب يخافون من هذا لأنهم يعلمون أنهم أهل كتاب وكانوا يتوقفون عن الكتاب ولهذا قال كان اليهود يستفتحون على عرب المدينة يستفتحون يعني يذكرون لهم ذلك ويقولون إن الله سيفتح لنا عليكم بهذا بهذا النبي. فقد حدث عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه. هذا عاصم بن عمر ابن قتادة يتكلم يروي عن رجال من قومه. يقول: قال قومنا إنما دعانا للإسلام الشيء الذي شجعنا إليه ودعانا إليه إلى هذا الدين مع رحمة الله تعالى. يعني زيادة بعد رحمة الله سبحانه ما كنا نسمع من أحبال يهود الأشياء التي كنا نسمعها من أحبال اليهود من قبل كنا أهل شرك نحن كنا مشركين لا نعرف شيئا من الكتب لم ينزل علينا نبي ليس عندنا كتاب كنا أهل شركين وأصحاب أوثان أوثان ما يعبد من دون الله أصنام حجارة ولذلك وكانوا أهل كتاب أما هم فهم أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور بيننا وبينهم ما زالت الحر والشر ما زال موجودا فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون إذا فزنا عليهم وأخذنا منهم شيئا من الذي يكرهونه شيئا لا يحبونه إذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي قد اقترب زمان نبي يبعث هذا النبي سيبعث الآن هذه الأيام اقترب زمان نبي يبعث نقتلكم معه قتل عاد وإرام نحن سنقتلكم مع هذا النبي كما قتل من كما قتلت عاد وإرام من قبل فكثيرا ما نسمع ذلك منهم هكذا يقولون يقولون هذا العرب يقول العرب هذا الكلام قالوا كثيرا ما نسمع هذا الكلام من اليهود فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا أجاب العرب وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به يتوعدون يعني يهددون ويخوفون عرفنا هذا النبي الذي كانوا يخوفوننا به ففزجناهم يعني فسرعنا قبلهم اليه فآمنا وكفروا نحن آمنا وهم كفروا حين يقول الله تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما جاءهم القرآن لليهود مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كانوا من قبل يدعون بالفتح على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا لما جاءهم النبي الذي عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين إنما قال اليهود لهم نقتلكم معه قتل عاد وإغم لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أن هذا النبي يستأصل المشركين بالقوة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كتبهم يدعو إلى الله فإن حدث قتاله فإنه يقاتل بشدة وليس القتل عنده ليس القتال عنده قتالا سهلا بل هو يأخذ المشركين من أصلهم يستأصل يعني يقطع من أصله ولم يكونوا يظنون أن الحسد والبغي سيتمكنان من أفيدتهم ما كان اليهود يفكرون أن الحسد وأن البغي البغي هو الظلم سيتمكن من أفيدتهم يعني سيتمكن من قلوبهم حسد وظلم يتمكن في قلوبهم فينبذون الدين القيمة فيحق عليهم العذاب في الدنيا والاخره ينبذون نبذ بمعنى ترك معنى ألقى خلفه فهمنا ينبذون الدين القيم فيحق عليهم العذاب في الدنيا والاخره فيحق الله تعالى عليهم العذاب في الدنيا وفي الاخره مثال من العرب. هذا الكلام كان في اليهود. نعم معروف. فهم؟ وعرفنا أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين آمنوا. يقولون هذا زمان نبي قد أتى. فلما جاء النبي لم يؤمن اليهود. كفروا. فهم؟ وعرفنا وسيتينا إن شاء الله تعالى في في بابه مفصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا العرب من أهل المدينة نظر بعضهم إلى بعض، وقال بعضهم لبعض هذا هو النبي الذي تتوعدكم به يهود، هذا هو النبي الذي تخوفكم به اليهود. ثم قالوا لن تتبعننه والله لا يسبقنكم إليه، لا يسبقكم اليهود إليه. طيب هذا حال من حال اليهود. طيب فماذا عن النصارى؟ نقول النصارى في جزيرة العرب كانوا قليلين أصلاً وجود النصارى في داخل ال. بلاد العرب كان قليلا ولكن كان هناك بعض العرب الذين اتبعوا دين إبراهيم عليه السلام وهو هناك بعض العرب الذين اتبعوا النصرانية وكانت النصرانية مشهورة في بلاد الشام ليست مشهورة في داخل الجزيرة فمنهم من سافر إلى بلاد الشام وأخذ هذا الدين من هناك من هؤلاء الذين فعلوا هذا أمية ابن عبدالصد أمية رجل من العرب تنصر في الجاهلية وكان صاحب علم بكتب اهل الكتاب وكان يبشر الناس بقدوم نبي قريب في هذا الزمن وكان يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده وإلى انتظار هذا النبي فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسده أمية لما جاء وهو الذي كان يبشر به حسده أمية وقال في نفسه كيف يكون نبيا هو أصغر مني سنا أنا أكثر منه علما أنا أكثر منه عبادة كيف يختاره الله نبيا علي وأنا موجود فحسده ما تكاتبه قال كان, ابن أمية كان أمية بن ابي السلطي المتنصر العربي كثيرا ما يقول إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا قال أجد هذا في الكتب أجد صفة نبي سيبعث في بلادنا وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه أنه صاحب قسيسا فكان يقول له يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من جبال تهامه. جبال تهامة هذه جبال معروفة في السعودية اليوم ما زالت معروفة وأرض تهامة معروفة علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة علامة هذا النبي أنه إذا وضع له طعام من الصدقة فإنه لا يأكل منه وإذا وضع له طعام من الهدية فإنه يأكله وكان الحديث من أسباب إسلام سلمان. سلمان رضي الله عنه من بلاد فارس كان عابدا للنار بل كان مسؤولا عن عبادة النار هو المسؤول هو الذي يشعل النار وهو الذي يرتب أمرها ثم في يوم من الأيام مر بكنيسة فعجبه كلامهم وصلاتهم فسألهم عن هذا الدين فأخبروه عنه وسألهم عن أصل هذا الدين فأخبروه أنه في الشام فترك بلاده وسافر إلى الشام يطلب هذا الدين وفي الطريق وفي وفي هذا المكان نزل على شيخ من شيوخ النصارى وكان رجلا سيئا يسرق أموال الناس ويكذب عليهم ويأكل أموالهم بالباطل فلما مات جاء رجل آخر بدلا منه في هذه الكنيسة. فبدأ هذا الرجل يترحم على الرجل السابق رحمه الله كان رجلا صالحا فقال سلمان انتظر رجل صالح أي صالح كان فاسقا وكان يفعل ويفعل وكان يسرق أموال الزكاة قالوا لا تتكلم عن الشيخ هذا قال بل تعالوا أدلكم على مكان الذهب أنا أعرف أين يخفي ذهب ثم ذهبوا إلى المكان الذي حدده سلمان وحفروا فوجدوا سبع قلال من الذهب وجدوا آنية كثيرة ممنوئة ذهبا مما كان يصرفه من الناس وكان رجل الثاني أفضل من الأول الذي جاء به كان أفضل من الأول فتعلم منه سلمان دين النصرانية ثم جاءه الموت فقال اين أذهب قال ذهب إلى فلان فذهب إلى فلان وقال له إنه أوصاني أن أتي إليك وهكذا حتى جاء موت الرجل فانتقل سلمان إلى رجل ثالث بنصيحة من الشيخ الثاني ثم انتقل إلى رابع بنصيحة من الثالث ثم في النهاية قال له شيخه لا أعرف أحدا مما نحن عليه الآن ولكن هناك نبي يظهر في أرض ذات نخلة حجارة صود وفيها نخل إن استطعت أن تتبعه فاتبعه فهذا نبي أخي الزمان فكان سلمان يحدث بهذه بهذا الحديث ويقول إنني قد أخبرت أن نبياً يخرج من هذه البلاد في هذا الزمان وكان هذا من أسباب إسلامه ولها قصة مطولة إن شاء الله طيب من الأدلة أيضا أو من الأفكار التي كانت مشهورة تدل على أن نبياً يبعث في هذا الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسائل إلى الملوك المختلفين لم يهن لم يهن كتابه إلا كسرة لم يستهزئ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسرة ملك خانس لماذا ولماذا لم يفعل الآخرون كذلك؟ قال العلماء لأن الآخرين عندهم علم من الكتاب النصارى عندم شيء من من الكتب السماوية ويعلمون قدوم نبيا نعم يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يقبلون دعوته ولكن يؤمنون بالله ويعلمون أن هذا زمان نبي قد اقترب أما كسرة فهو يعبد النال ولم يكن له النبوة فلهذا السبب هو الذي أهان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم لم الإهانة عدم الاحترام لأنه لم يحتلمه بل أهانه أما جميع ملوك النصارى كالنجاشي ملك الحبشة وقد أسلم النجاشي والمقوقس ملك مصر المقوقس ملك مصر كان نصرانيا جاءته جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه للإسلام فلم يسلم ولكن تكلم كلاما طيبا وأعطى أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا حتى إن الصحابية رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول إنه يعني قريب من الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الرجل ظن الخبيث بملكه ضدنا يعني بخلا بخلا بملكه ولا بقاء لملكه أراد أن يسلم وعرف أن النبي حق ولكنه خوفا على الملك أنا ملك عشت في هذه البلاد زمنا طويلا خوفا على الملك لم يسلم طيب وهكذا أما قيصر ملك الروم قيصر ملك الروم فقد تكلم كلاما أكثر من هذا طيب ومن كلام قيصر أنه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذا الزمان وأنه ماذا وأنه سيملك موضع قدمي هاتين. إن رجع الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم قيصر، أسلم ملك وجوب كيف قال كذا وقال كذا وقال لو كنت عند محمد لغسلت عن قدمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدوه الله هو كذاب هو يقول هذا لأنه علم أنني نبي حقا ولكنه كذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب الله هو على دين النصراني هو باق على دينه ولم يتحول فهؤلاء المقاوكس والنجاشي وقيصر هؤلاء أكرموا وفادة, رسل وفا وفادة رسل النبي صلى أكرموا وفادة رسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفادة يعني القدوم هم زيارتهم من آمن ومنهم من رد ردا لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك عليه هو أراد أن يسلم ولكن على ملكه ومنهم من هذا أعطى هدايا كالمقوقس ولم يكن في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم قوة يرهب بها يعني يخوف بها هؤلاء الولوك لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان قوة يخوف بها هؤلاء الملوك فلما أجاب هذا الجواب الليين هذا لأنه في كتبهم مكتوب أن نبيا يبعث في هذا الزمان ولهذا السبب لهذا السبب كانوا يلينون لعله يكون هو النبي الذي قرأوا عنه بذاك يعني ليس ذلك إلا لأنهم يعلمون أن المسيح عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعده ووافقت صفات النبي صلى الله عليه وسلم من ما عندهم صفات النبي هي كما هو مكتوب في كتابه فأجابوا بالذي هي أحسن أجابوا بالحسن ولم ينتظر أن يأتيهم شدة أو كتاب شيخ <تصفيق> الله ماذا يتكلم لله ماذا يتكلم لله لا هذا دعاء نعم يا الله وأما ما سمع من الهواتف والكهان قبل زمنه فهو ما لا يدخل تحت حصر أما ما سمع من الهواتف من الهواتف شخص يقول أمشي في الصحراء سمعت صوتا يقول اتبع محمدا قال وتلفت لا أرى أحدا هذا يسمى هاتفا والكهان الكهان الذين يعملون في النجوم وينظرون في ويظعمون علم الغيب قال ما سُمِع منه قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير لا يدخله تحت حصر يعني هذه أمثلة كثيرة سمعت منه قبل ماذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وليس بعد ما ذكرته لك زيادة لمستكسر يعني بعد كل هذا لا تحتاج إلى زيادة ولا تستكثر من هذا الكلام ومع ذلك فالاعمال التي جاد الله بها على يديه والأفوال التي أتان بها أعظم مقوم لحجته كل الأعمال التي تفضل الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأقوال التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم دليل على كونه نبيا أعظم مكون لحجته ومؤيد لدعوته وسيأتي عليك بيان ذلك كله بأجل بيان هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بأوضح بيان قريبا فتأمله تأمل يعني ننظر جيدا تأمله ترشد هداك الله إلى الصراط السوي تأمل ذلك تكون راشدا تكون ناجحا فائزا مهتديا ثم دعا للقارئ رحمه الله تعالى فقال هداك الله إلى الصراط السوي نسأل الله أن يهدينا وياكم إلى الحق